البرحة يا ما لوادم خواشيع البارحه ما لوادم خواشيع ذنوا ما على الكواعيا اا من يما زعست رتال قال تقولي أنهشت وميت القلب فاعي أخذت القلام من بني رسالة وصافي وحبتها ما يسيرتي وانطباعي عزلت من صدقاني عطلت لسافي عزلت من ضحك الوجه على وعزلت من بني البا ما عليه مش عريء جمد برد ولا نساع شمس ماعي وعزلت من زرع الخلية البلاقي فسلت من رفع يا والباعي من نفع تالي ما طلبني منافيع جميلة في غيرها الهاضي يا عي فسوقها ما عاد لا شريع ولا ما عاد لا شريع ولا بيع اللي اخطيت من رفقه الطويلة الذراعي اللي على الرفقه يسوق أهد وافي هذاك تشعى رفقه دوما تباعي أما يشجعني على الطيع بتشجيع ولا يعلمني حمد حميد المساعي ولا ليام النهر معني روامي وضاقت علي كل الف ججال وساعي اجيته وياسر لي عسير المواضيع وخلا جيت تهوي لي عسير المواضيع وخلا ما, عرفته ما, هي ما